أحب بالله من الشيطان الرجيم إن من الدين الصحيح الى علي عليه وعلى اله واصحابه اجمعين امرات ايها الاخوه الكرام الى اخوان المسلمين بما تفسر من كلامي على شيء من احكام الحج والاضحيه بمناسبه حلول وقت موسم الهجره راجيا من الله تعالى ان يجعل عملي خالصا لله موافقا للمراتب نافعا لعباده ترضي الاله انه تعالى الكريم وكلامنا في حج ال و كلامه في حج يلخص فيما اولا الحج وعلى من المتعه ده الفكه وامركم فريضه ثانيا الاحكام المتعلقه بالصفه ثالثا من اين يحمل من اراد الحج او العمره قاعده ان الانفاق اصابها خامس انصتت الى انتهاء ابتداء الاحرام بالعمره الى انتهاء الحج سفته المختصره ثالثا او هو دع ثالثا احضار الحان خامسا حكم فائده هذه الاحرام كف سياقه لسيده الهوي اما الكلام في ان هي اختصات اختصينا اولا ان هو شيء تعريفها وحكمها ثاني لقص الارحية ثالثا الذي يضحى به وعن من يفرد رابعا شروط ما يضحى به خامسا العوض ومكروهة في الارحية ثالثا كيف تلبع الارحية سادعا آداب الذكاة التي تمبع مراءاتها في الارحية وعنها ثانيا الذي يمتنه على المضحف اولا متى فريض الحج وعلى من يسون فريض قرأ شب في السنه التاسعه من الهجره او العاشره على ام تحي اقوال اهل العلم لأن فرده كان بقوله تعالى ولله على الناس حكي ديك من استطاع العز سبيله ومن خفر ضينا الله عني عن العالمين وتلك الآية في صدر سورة في آل عمران المازل أم مازل آمن لفوج سنة تسئل من الهجرة وحكم تتعفق لفرضه والله أعلم أن منك تزاده الله شرفاً حانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من فريش وليس يتصنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن مقف على وجه الأكمل وما امر عمره الحجيه وما امر عمره الحديد. وما عمره الحجيه الحجيه بدائ وما امر عمره الحجيه في بداي قد سن المستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابه سنه 6 من الهجره ان اتمام عمره والحج فريضة على كل مسجن بالغ عاطل مستضيع للحج بماله وبدنه فعما عور البالغ فلاجب الحج عليه ولكن سبح منه وله فيه اجب حج التطوع واذا بلغ عادة الفريضة لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت شطابه به فهو تنال وقت اصلاف الفريضة قبل وقتها <تصفيق> والعاجب عن الحج بماله كالفقير والفقيق لا يجب عليه الحمد لقوله تعالى من استضاع إذنه سبيلا وهذا هو مستطيع فلا يجب عليه الحمد وعما العاجب بذنه فقط فإن كان عجزه لا يرجى زواله تركدر والمرض المستمر فإنه يوفر من يحب عنه وإن كان عجزه ورجى زواله فالمرض الضارئ فإنه ينتظر حتى, حتى يشفى منه ثم يفج فإنه قبل ذلك فج عنه من تركته ومتى وجد الحدث عن المسكي وجد عليهم جادر في إذا عدائه لأنه عنه الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها بالترافي تهيئ على الحور ويحضر ابن عدى تذير الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحدث يعني الحريضة فإن أحدكم لا يدي ما يعرض له قواه أحمد وقيس نجي يدعث لكن القول بالحورية له أجلية عامة تؤيد هذا الحديث ثانيا الأحكام متعلقة للسفق مما كان الحب لا بد له ليستفق بل هو نصره السفق كان من المهم كان من المهم أن نتطلم عن بعض يأتي للسفق هوني بل يسر أحلام أن تتعلق به أهم هو ما يتصل بسطلاة ويتلقص كي من يلي أولا في أو الترخار فالمصاحب وجد عليه المتخاربين وجده في المواجد في رؤوسه اين مجلس فلما مسير طيب كما شهد الله ظهيره ويداه من كان جبل ارض ارضه الواحده ثم يمسح وجهه كله ويصيف من اطراف اصابعه الى ذوره وهو مصر كفجه من ذراعه والمسافر من سفاره الطيب مراسيه ايام بداليه استاذ المقيم فان يمسى يوم وليله فقط كان يا ما كان في الصلاه في صلاه المسافر يصلي الصلاه جماعيه وهو الظهر والعصر والعشاء والاخرى ركعتين فقط من حين يخرج من بلده حتى يرجع اليها صوم مخالف من تتسفر هي ان حصل ثالثا في صلاة المسافر النافلة فالمسافر مشعوله ان يتطوع بالنوافل كما تتلع المكين فيصلي صلاة الزيدي والمتوى وصلاة الزخاء وتهية المسجد وصلاة الخصوص وللمسافر ان يتطوع في السفر وهو على رهو مربوضه حيث كان رجهه وانا من خمجزاته في الجبلة ومن احكم السفر انه ينبعي ان يكون مع المسافر رفقة للايمان دون دعوانة من معهم ما يثبت اسمهم وعناوينهم حتى رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثه اولده ولم يختم الصفق انه لا يجوز للمراه ان تسافر بدون محرم ويشترط ان يكون محرم بارا عاقلا فاستولى المجنين ذلك سياني لان تعالى ينهى لانه ما لا استطاع الاتقاء عن قصمنا قدما عن غيره وهي على هذا فامر لم تجد المرئه محرما لم يجب عليها الحج لانها لا تستطيع اليه كبيره اخي الحاج الكريم يمكنك الاستماع الى شرح مفصل من الشيخ الاحكام المتعلقه بالسفر وذلك في اخر هذا الشريط ثالثا من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقع التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسة أحدها أبي الحليفة ويسمى أبي آر عليم وهو ميقات أهل مدينة ومن مر بي من غيره ثاني جفه وهي قرقه قديمه خربت فجعل الناس بدل هراق طابقا وهي اهل الشام ولم مر بهم غيره والثالث ولمن ووجهتم اوثمان الكحانه ويسمى السعديه وهو اهل اليمن ولم مر بهم غيره والرابع قرن المنازل ويسمى الصيل الكبير وهو اهل نجد ولم مر بهم غيره اصحاب السفن ويسمى الضريبه وهلي العراق ومن مر بهم عليا من مر بهذه المواقيت ورايد حج او عمره وجب عليه ان يخرج منها ومن حالها من اوت الشوي او البحر وجب عليه ان يحنينك من... ان يحن عند محالاتها ولا يجوز له تفسير الاحرام حتى يذق الامطار اي الساهمين لان هذا من تعدي حدود الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن كان دون هذه المواقيت من مكة ومن كان دون هذه المواقيت من مكة اقسمن موضعيه حتى من في نكته يحمل للمكة الا العمرة ويحرمون من خارج الحرم او من وراء احياله بن خلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اصج باختك يعني عائشة من الحرم قلت هل بعمرة ومن مرة بهذه المواقل لا يوجد حج ولا عمر فمن يريد تجارة او زيارة قريب او طلب علم او نحو ذلك لم يجب عليه الاحرام لاما الحج والعمرة لا يجبان في العمر الا مرة واحدة ولا احرام الا في حج او عمر رابعا الانسات افضلها الانساق ثلاثة التمتع والقرام والاخرار فالتمتع ان يخين بالعمرة في اشهر الحج اي دابة القول شهر شوان من ويفرع منها ثم يخين بالحج من علم والقرام ان يخين بين الخج والعمرة يخين بجما جميعا او يخين بالعمرة وحدها ثم يرسل الحج عليها قبل الشوء في طوافع ولافراد اليقين بالحج وحده وجمهور العلماء على ان الانسان مخير بين هذه الانصات واختار وقت الافضل منها والصحيح ان الافضل المكره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الصادق وحثهم عليه ولانه اسرع عملا لانه يتيب افعال الفريضه الكامله في ذي القداءه الكامله ولانه ايضا من غير غير من قبل مكسه وقت مبكر حيث يتمتع بالكل في ما بين عمره والحج وراغب في نكته جزاكم الله خيرا مما يوسف في الذبيا يساقن او سيد بغانكم او بقره تذبحه يومه او في الايام الثلاثه بعده ويصرف ذهب منه او بنفسه طعام قرمن فان لم يوجد فصيام ثلاثه ايام من الحج لا فوا ان لا تجاوزوا ثمان الايام الثلاثه بعد العيد وصدقه من اداره عائلته والقامي صام سمك ايوه في صدره هذه القتله اما المسرد فانه لاحظ عليه خامسا صفه التمتع من بدء الاحرام الى انتهاء الحج قالوا العمره اولا اذا اراد ان يحرم بالعمره فتصلى ما يخصه جنابه وتتقيد باخذ ما يجب في راسه ولا شيء ولا بشارز ولا جامد الري والمراه تلبس ما شاءت من الثياب غير ان لا تتبرج باذن ثانيا فمن وجد فريه فان كان وقتا ان كان وقتا فريره يحيي بعدها وان لم يكن وقتا فريره صلى ركعتين بنيه سنه الوضوء لا بنيه في سنه الاحرام لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لله احرام سنه ثالثا ثم اذا فرا المسعى نودخله في العمره فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لديك اللهم هم يرفع الرجل صوته بذلك وتسفيه مرأة ويسلم اكثار من التلبية حتى وجع بالقواف فإذا بدأ بالقواف قطعها رابعا فإذا وصل إلى مكة بدأ بالقوات من كين قدونه في فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أن يمسه بيده لنا ويقبله من كيستر بيون مزاحنا وإلا أشار إليه ويكبل ثم ينحلث في فيجعل بيت أي سالح فإذا مرد الركل اليماني وهو آخر الركل يمر به بعد الركل فإذا مرد الركل اليماني وهو اخر ركني اخر ركني مقديه قبل الحجر استلمه اليد اليمنى ان تيسرا بدون تقبيه وعدوخ سبعه اشواق يرمي الحجر في الاشواق الثلاثه الاولى واقتضي اسي جميع الطواف رمضان الاثنا عشر من عام قرابه الفطر والابتداء ان يجعل وسط الجدار تحفيء ابد الايمن وطرفي على عاتق اليسار و ارسل الله عليه الصلاه والسلام في طواف بعد وجنه احد في قصوى من حضور قلب وكلما عاد الحجر الاسود كبر ويقول بين بجل جمامي والحجر الأسود قد ما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب النار وأن التقيب بجعاء معين لكل شوط فليس له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو بجعة مختفى خامسا إذا فرع من القوافص الله رفعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه يقع بعد الفاتحة ذلو لا يقول يا أيها المسافرون وفي الثانية فل هو الله أحد ويسمي تخطيف هاتين الفاتحة كما جاءت لي السنة من أجل أن يدعى المكان لمن هو أحق به منه سادسا ثم يتوفر الصفاء والمروة أي بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفاء ويشتم بالمروة والصنة إذا أقبل على السفا أن يطرأ قول الله تعالى إن السفا والمروة من شعائد الله ليستحر بذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائد الله عز وجل ويسعر على السفا ويقف من السفا القبلة رافعا بيه ويذكر الله تعالى ويضعوه والصنة للغاقل أن يسعى بين العالمين الأخطرين سائيا شديدا السابعا فإذا أتم السعيد أثر من شاعر رأسه يأمه بالتقصير وتقصر المرأة منه قدر أن ملأ ودلالة تمت العلمة وحل من إحرامه فيسمته بكل ما أحلى الله له بكل ما أحلى الله له أدل الإحرام من اللباس والأيد والمتاح وعلى ذلك بأ الحب ألف فإذا كان المتروية وهو اليوم الثامن من الحجة أحرم بالحج من مكانه الزريه ونازم فيه ويقعد عند إحرامه كما تعرف عند إحرام, إحرام العمر من العسل والصيب والمستخاب الإحرام ثانيا فإذا فرع من ذلك نارد دخولك في الحدث فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنك حد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجة يرفع غذر صوته ذلك وكفيه مرأة ويسمي الإكساء من التلبية حتى يرمي جملة العقدة حتى يرمي جملة العقدة يوم الإيد فإذا شرع في رمي جملة العقدة يوم الإيد قطع التلبية ثم يخذوا الى منا فيسلي بها الضف والعص والمغرب والعشاء والخجر يقصد غضائية فرارة عسين ولا يجمع ذن الضف والعص ولا بين المغرب والعشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع ذنبنا رابعا فاذا طلعت الشمس من اليوم الكاسر صار اذا عركة فينزل بهمرك بنهمرك ان توسر له الى الزوام وان لا نزل بعركة اذا صار الشمس صلى الظهر والعصر الاقصر وجمع ثم تفرغ لذكر الله تعالى ودعائه استقلوا قعده في ذلك ولو كان جبل خلفه حتى تغرب الشمس خامسا اذا غربت الشمس صار الى مستلقي فتصلى به وحده ثلاثا والان شاء رفعا ووديت بها فاذا صلى فذكر استغفر الله ودعا حتى يسرج الدم فإذا سمع سيدا اصبر جدا صار الى مناء فاذا وصل اليها بدا بهم تمت العقده وذهبوا جمرا الى مكه طاروا بهذه الحصيات المتعاقبات كل حصاه فوق الخمسه قليلا ويقدم مع كل حصاه بخشوع وتعليم لله عز وجل فاذا قرعوا منها من رحل جهوري تيسر ثم حلقرا سوكله او قصره ووصلوا قصرا الا المرته تقصم راسها بحج منا فبدءاً من ذلك يشرع في التكفير يفعل من احرامه التحلل الاول يلبس زياده في ولا تغيب ويحل سلم احلل الله له من احرام مع النساء فانه لا يحله ما يتعلق به حتى حل التحلل الثاني ثم يذلون مفاتيحيات في طواف الحج واسع الوفاء والنبي على صفتنا سبقه في طواف العمرة وسعيها الا انه لا من في الطواف ولا في السعي لانه ما اعن زمل ولا اتباع لا يسعان في عده طواف اولا ما قدم وبالطواف والسعي وبطواف والسعي المسبي قبل رمي الجمرات والحج او التقصير يحل التحلل الثانيه ويحل به كل ما احل الله له الا المحارم حتى النساء فكقراطه مال الحسن الانصاري مالك مالك غنم جمع عقد محل الهج الفرق والتصفيق الطلب الصحيح كسمه ان ركته يركب. ان ركته هذا ولا يمس له حرمته بعده على بعض فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئ الى يوم ابن عن شيء فتن ولا رخص الا قال افعل ولا حرج صادا وذكره ليله ليله 11 و12 ثانيا ويرمي جمرات الثلاث فيها دين يومين بعد الزوار يبدأ بجمرة الأولى وهي أبعد جمرات عن مكة ويرميها بسبح سياد متعاقبات ويكبر مع كل حصاد فإذا فرى منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة قاطعا يديه يد الله تعالى بما أحب دعاء طويلا ثم يرمي جمرة الثانية ويأتف بعدها بالدعاء كما فعل في الأولى سواء ثم يرمي جمرة الثلاثة وهجمة العقبة التي رماها يوم الإيم رمى رمى جمراتين قبلها ولا بعدها فإذا رمى بعدها ادعاء فاذا رمى رمى جمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر وان شاء تاخر في منا في اليوم الثالث عشر ورمى زمرفي بعد الصواليه وافسل لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زياره عمل صالح وان شاء تعجل في يومين فخرجنا من هنا في اليوم الثاني عشر قبل الغروب وذا ايمسرا من التكبير وذكر في كل ايامنا و ليالنا تقول اللهم تعالى وذكر الله في ايامنا و ليالنا و قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اطعم مسوردي و ذكر لله عز وجل فذا قامت افعل الخير بعد هذا المختصر يمكنك الاستماع الى مزيد من الإيضاح عن كيفية أداء مناسك الحج بعد الشرح المفصل للأحكام المتعلقة بالسفر سابقا قياس الوداع لبان فرح هات مننا وانتهت جميع اعمال الحج واراد السفراء الى بلده كانه لا ناخذ خطوات في البيت من وداع فداه اشواق لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع وقال وقال لتاخو عني مناسككم ولانه صلى الله عليه وسلم قال لا يغادر احد حتى يطمع اخر عبيد بيته وعلى هذا فيجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء فراجع بذلك اذا قد نكث ولا تشاور بشيء الا ما يتعلق باعراض السفر وحواسه وحواجزه كصد الرحل وانتداب الرقبه او انتداب السياره اذا كان ادواءه لوقت معين فتاثر انه ونحن لذلك فما كان لا يريد ذلك لا يريد ما ذكر وجب عليه ان اوافق يكون اخر عبيد بيته وهنا ينبغي على امر الله على بعض الناس حتى ينزلون في ذي الحجه الثاني عشر او روح عليهم الثالث عشر من ذي الحجه فيطوفون بالوداع ثم يرسلون الى منا فايرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون الى بلادهم وهذا امرا الله به لانه اذا قالوا غادوا لم يكن اخر عهدهم بالبيت بل كان اخر بل كان اخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب طواف الوضاع على الحائر من نفسه لحديث من عباك رضي الله عنه ما قال امر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنهم صفت عن الحائر ما اتفق عليهم وفي صهوة مسئلة من عائشة رضي الله عنها قالت حارث صفية من تخوين بعد ما أثارت قال عائشة ذكرت حادثه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثنا هي فقلت يا رسول الله انها كانت قد انها قد كانت اضاءه وطافت في البيت ثم حارث بعد الاضاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثن وتفسائك الحائده لانك طافت اسفل من هنا سابعا من محظورات الاحرام ومحظرات الاحرام هي الاشياء المحرمه في الاحرام بسبب الاحرام وستذاع ذكرها في ما ياتي اولا اذا شعرنا راس بحلق او غيره والحق به جمهور العلماء له شعر بقيه الجسم ثانيا يغارف الدفن من يدين او رجل احقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفث ثالثا مثل ما للطيب بعد الاحرام في البدن او الثوب او الماكور او المشروح رابعا غسل الخفزتين وما في الرابل اليدين خامسا المباشره في الشهوه فقد ذكرنا هذه المحورات في سنسه على التحديد كما ذكر الله تعالى في القران في حل الرأس وفي سعه الباقي هو خير لمن في ثلاثه ايام او طعام سته فواكه لكل مسكين نصف ساعه او ربحاشه ويوزع الطعام والساعه على المساكين اما في مكته او في مكان جدا محروق فارسم اجمعوا في كرج اذا لا وقعت اسماء في الحج قبل الاهل الاول فرض عليها اربعه اليوم اولا فصيام النسك الذي وقع فيه جناء كان يجب الندب فيه ثالثا يجب قضاء جنا من العام القادم فديتي. فديتي. فديتي. فديتي. رابعا فديه فديه فديه رابعا فديه وهو بدل من نحرها وذبحها على مساجد في مكه او في مكان جماع المحضور الثابع او المكاح وليس فيه فدية لكن المكاح يشتب فوام كان نحن الزوج او الزوجة او الولي او وكيله فيه ثامنا مثل الصوت البري المتوحش وعليه جزاؤه وغلبه مثل ليفرقه على فقراء الحامر أو اي اي قيل من يتعامل خلقه على اطراف الحرم او سلمان قام الكني المسكين يوما وهذه المحظورات ثمانيه حرام على كل مخيم دكن كان انيفا ويخص الدكن بالمحظورين التاليه اولا التغذيه في الراس مباشره ثم ايضا مراقبه الخيمه وسط السياره والشنطيه فلا باس به وان الجنس المخيط وهو, وهو كل ما خيط على جلد بدن او على جزء منه او عضو من اعضائه فعما او قميص والسراويل والثياب فعمل داره او اجاءه رقا هذا يذهب وكذلك هذا بنفس الخاتم والساعه ونظاره العين وخناعه الحدن ولائ المحقته ونحوها وتختص منها بالمحذور التالي وهو تغطيه الوجه على اي سفر كانت طالب او العلماء وقرب بالعلماء وقال بعض الغلماء المحظور عليهم من إحراج فقط وهو أن تعطي وجهها بإغطاء المنقوب لأيينها فيه والأولى أن لا تعطيه مطلقا وفجة هذه المحظورة الخاصة على التخيم كفجة الخمسة السابقة ثامن حكم فاعل محظورات الإحرام في حال المحيرات السابقه في كلام الحادث الاولى عمل عن محوره بلا حاجه ولا عذر فهذا آثم عليه فجته الثانيه يفعل له لحاجه ولو فئات من معرض فجته قال الله تعالى من كريمكم مريضان او بيديادم راس من فجته من نساء من او سبقه من اولسك هل يحتاج الى تغطيه راسه من اجل ضرب او حد المخالفين جاء له تغطيته وعلي الفجت وان التخير بين ما سبق فصار فاي فعله وهو معذور بجهل او نسيان او اكرام او نوم فليس معليه ولا فديه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه لكن ما زال العجز فعلمه المحذور او ذكره او زال اكرامه او سقط من نومه وجب عليه التخلي عنه اي عن المحذور فورا فاسئلني زيارة المسجد النبوي المسجد النبوي أحد المسابد الثلاثة التي لا تشد في حال إلا إليها وهي المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المديرة والمسجد الأخصار في قرسط بس ثلاثه في المدينه النبويه صاروا 100000030 فينا سواء الا مثل الحاء ومن اجل هذا تسعى زياره المدينه لكسب ثواب في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم تسعى كل وقت وليس خاصه في وقت الحج ولا علاقه له بالحج فالحج يقبل بدونه ولا اسهل تركه لكن ناس احيات الناس يعارض مع الحج ليقون سفرهم واحدا لا سيما بما يشق... شروط اداء فيما من شق عليه الرحاب كل واحد منهم بسفر فاهل اقارب بعيده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 قريبا يسلم على ابي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليكم يا ابي بكر يا خليفه رسول الله رضي الله عنه وجاد عن امه محمد القيرا ثم يخطو على يمينه او يسلم على عمر رضي الله عنه فقول السلام عليكم يا امنا من أمير عمر رضي الله عنه وجاد عن امه محمد القيرا ويسمي الله خروجنا من سدقه متطهرن فوصلي في وفي وان يزور القبة وهو مقبره المدينه ويسلم على عثمان رضي الله عنه ويقف على قبره ويقول السلام عليكم يا امير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد الخير ويسلم على ابي تقي ويروي عن ابن عباس الرحله ويذهب الى قبر هزور هزور ابا حمزه ويذهب الى قبر هزور قبر حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك المشهدا ويترفع عنه ويرد لهم بالمعفره والرحمه والمرء لا يزور شيئا من قبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره ولا في المدينه شيئا ينسى او قصره من, من مساجدها وغيرها سوى ما ذكرناه والله اكبر الاضحيه أولا تعريفها وحكمها الأخوة ما يرده من دهينة أن آمي أيام أيض الأطحى بسبب العين تقرب الله عز وجل وهي سنة مؤقتة والله اعلىها اصبر الله وسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ودعا بعده العلماء الى يديها وهنكب ابي حنيفه ورواسه الامام احمد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والاظهار يوجبها انها من اعظم شائر الاسلام وهن من التي ابراهيم الذي هم من الاتباع من مثل وقد جاء في الاحاديث بالامر بها ومساس يوجب لا سماه النص انتهاء كلامي والسلام عليكم جميعا يا رب خير في اخر من الصدقه بثمانيه لان النبي صلى الله عليه وسلم بخا ولم يتصدق بتمين الفلحه حتى في عام المجاعه التي اسابت الناس والاصل فينا شويه يصحيه ان تكون عن الحي لان هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه ان الاحياء عن الميت ستكون على ثلاثه وجوه احدها ان تكون في حال الحي كما لو دخل انا بيتي ونوابه الاحياء والاموات فهذه ربما يكون الاصل فيها فرحله النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن حاله كان لهم من كان ميتا كان رحي عن مله الاستقلال هدف عنه فاصقال في القهار الحماده اي قربه اي قربه فعلها وجعل ثوابها لمسلم متاه وذلك والافلاس من القرب ان نص على خصوص الوفيه عن الميت لكن في الخطا ما يفعله كثير من الناس يضعون عن امواتهم تبرعا ويظنون انهم قسموا عليهم الاحياء اكثر من ذيوم من العامه ان الوفيه من خصائص الاموات واشد خطا من ذلك ما يلحق هذه عن ميته او وارثه من موته الحفة او سين يريد ان يحلل حصه او ادخال جسمن ويرى انه لا يستقيم معه احد جوابها فان هذا من الجدال الذي لا اصل له الفارث مدعى من الملك بموجوده وسيته الفارث مدعى من الملك بمقتله وصيته منفير لها وتمثل حصل وصيته بدون دياته ولا نفسه شاميا وقت الاضحيه وقت الوفات من ثلاثه الايام الاخر الى, الى اخر يوم من ايام التشريق وايام التشريق ثلاثه وايام التشريق ثلاثه بعده من جهه فتكون ايام الذبح اربعه ويصل الذبح الى الذبح نهار الافضل واخر يوم عيد ثم ما بعده على القوالي ولا تسفر الوفات قبل وقتها ولا تسفر ايضا بعدهم الا من عذر كما لوك كما راى اصل العشير ادى تعينها بجوني تسيق النوري ثم وجدها بعد ايام البحث ثالثا الذي ضحى به عنا النجلك الذي تحاذي به منا معهم وهل الابل والبقر والغنم رقمها ومعذورها فاخذها الابل ثم البقر ثم الغنم ثم سبول داك نساء ثم سبول بقرا والاخرين منكم بمن سمى اسمه واخروا لهن واكمله فلقه واحسن منظرا ويجزي الله من الغنم عن الشخص الواحد ويجزي سبول داك في سبول البقر عن ماتي عن هل واحده من الغنم ووجود ان صدقه في الثواب ما شاء من المسلمين سواء كانت لره واحده من الغنم او صدعا من الابل او أو ذكر بأن الثياب لا حصل له فقد زعم النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحده أم إن نفله أو أم من دم وحله أو أم من دم رحم نفله راجعا شروط الذحابه يشترض لنا بأحده أربعة فرود أحدها أن يكون ميكا للمزحي غير متعلق به حق غيره فإن لم يكن ميكا له فالمسحوظ والمعصود والمندوك بعقد تاسد لم تصح التظهيات به وكلارك أن تعلق بي حق الغيرك المرغول لا تصح التظهيات به إلا بلدى صاحب الشكر الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم بأمها ومعزها الثالث أن تكون أضحية بادرة من السن الشرعي بان بان تكون جاعا ما فوقنا داعا وشميا ما فوقه من عيوب قال اصحابنا الحنابلة رحمهم الله الجدع من ما كان له ثمن له 6 اشهر وشمى ما عدم ما كان له سنه وما دخل ما كان له سنتان ومن اذل ما كان له 5 سنين راينا ان كنا ان تكون او ان يكون ما يدخ حاله سنه من عيوب من اعث وهي العور والدي وهو الذي حصل بجنس سوء العين او او الخساطه كان العرض البيل وهو الذي لا تستطيع معه معانا قصة سليمة الغمار الثالث المرض البيل وهو الذي يفضل أعراضه عليها من البعث والحمى وكل إسرائيل الضابع الهزال الذي زال فيه مفتوها وهذه العموة ثابتهم في النصر فيما رواه نارس في النصر يعني براء ابن عاجب قد يالله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقان الضحايا فأشار بيده وقال أربعا العرجاء البين والعوراء البين عورها والنرغة بين مربها والأشباء التي لا تنقل قال في المرمي لا نعلم خلافا في أنها يعني هذه العموة تنوذة ويصعد بها هذه الارض يرسخ قدس هذه العيوب الاربعه ما كان مثلها او اورمنها بارض اذجا فلا يره قبل ما ياتي اورمن اميا فان الاسواء التي ذات بسرص الليل فتوت زي لانها على السعره كانت المجحومة حتى تثلت لأن البشر معارض خطير في المرض البيم فإذا تلتت ذال الخطر فإن بغيت بعضهم مريضة بيز المرض لن تتزل وإلا أزأتها ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنزل لأن ذلك الخطر قد يوجي بحواتها هو كل المرض البيم ويحتمل أن تزل إذا كانت ريادتها في المعتاب لأن الغالب فيها السلامة إلا أن ينزل عليها وقت النشد في اللحم فلا تزل راد ان ما اصابها أساب سبب الموت فمن صنفه المنقلة في المترديات وما اكثر الصدوع ونحيا لان هذا اشد من العرج البيين خامس منها وهو العجز عن المشي لاهل سادسا انقطع في احد لدينا والزوي لان هذه والتي قبلها ايضا بعدم الازاء من من العرج وعلى هذا فتقوم عيوب المانعه من الازاء من الازاء في تصفيته بالدهينه عشرة اربعه اربعه في المثل وست في القياس لكن ان حدث هذه العيوب بايرسال ادمي بعد ان عينها صاحبها ولما سميها سعد ولا كثير اجذع لانها امامه لكانها امانه في يده خامسا العيوب المكروهه في الاضاحيه منها او تكون في نفسه احلاط ما تصرفها ولكنها توجد كراهتها فتكره الكفايات بالمال او من عبدة وهي التي قطع وهي التي يقطع سر منها او قطع قرنها كلاً ام بعضا فاما المذكور في القرن والاذى باث الفلقه فلا تكره كان منها بعده والتي سقط ابنها ارض من الامان ثالثا المدابرة وهي التي شقت اذنها عظمنا خلف رابعا الشرقاء وهي التي شقت اذنها طولا خامسا الخرقاء وهي التي خلقت اذنها ثالثا المسفرة او المشقرة وهي التي تؤسلت اذنها حتى بدأ سماكها ثابعا المشقرة وهي التي ذهب قرنها من اصله ثامن الاخطاء وهي التي وفقت عينها ولم تبع العور البيض ثابعا المشيعة او المشيعة وهي التي تتأخر عن اخراتها من البعض اذا لم تصل الى حد يمنع من اجزائها فهذه كسر من المائبات وردت أحاديث في النهي عنها فحملناها على الكراهة لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر حيث كان جوابا لمن اتقى من الضحايا برفض العدد المؤيد بالإشارة وداه أنه كان حال خطبة وداه أنه كان حال خطبة وإعلان لأن في بعض ألفاظه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضع لا تدرد العبائي وفي رواية لا تفزئ فلو كان غير هذه العيوب المذكورة ما نعمل هزار يذكره النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بانتهاء تصحيح البيان او قلت حاجه فجنم قلنا هو بين هذه الاحاديث الوارده في النهي عن هذه المعيدات لا فاءت إلا, الا على الا على هذه الاحاديث ان نحي الله على الكراهه وحديث البراري على من عز يثقد هذه المعيدات المكروهه ما كان مثلها او اولانها بالكراهه فتكرى الترحية من مالي اولا البطار من الابل والبقر والماء وهي التي حتع دنبها او بعضها كأن النسوقة بلا دنب فلا تكره وعيها او لا منها واما البطار من الضعن وهي التي حتعت حلتها او افكرها فلا تكره فان المقطوع ده قرب فان صفيه فلا تترتب تبعيته لانه يجادل بالتماما خارج من حكمه وغلته سقطت هناياها او ايضا من احكامها راجع المقطوعه باب الحلمات الثرى وان توفر غاء ان ان ترد او نفس مع سلامه ذرى هذه الفكره لانه لا دليل على ذلك وعلى هذا فتكون العيوب بالكره 3 10 تسهم بالنفس و40 قياس لكن ان حدثت هذه العيوب بعارض شيء ادمي بعد ان عينها صاحبها ولم يكنه تعد ولا تفير سادسا كيف تذبح الأضحية تذبح الأضحية كما اذبحوا أولها وذلك من مراعاة الشروط الكالية أولا من يكون المذكي وهو الزابخ أو الناحل من أهل زكاة بأن يكون آقلا مسلما أو كتابيا وهو لهدي أو النسراني إلا أن علماء نتله أن يتولى غير المسلم ما يقع قربة كالأضحية قال ان ان يقول ان تقات بسم الله الا ما ذكر اسم الله فقل لن يرضى اسم الله لم تحل خالصا ان تكون الدكات من حدب اليمن سواء الذكر والعقر وهذا ان ينهر ان يهرب جنا بقتل وتشيل والمنع قال غليظان من حيوان الحكوم وقيل اشتراط قطع الحنقوميه ومثل النفس والمني وهو شقان فالرقبه كلها محل للذبح لكن السنة ان تكون دكات الابن نحرا من اسفل الرقبه ودكات غيرها ذبحا من اعليها سجن آداب البطاقات التي ينبغي مراعاتها في الأضحيه وغيرها اولا توجيه الدريحه للقبلة وان المحذوب الى قائمه معقوله نجه اليسرى ان تمكن والا فدارك فاركن جانب اوذري من جاءه على جنبها وضع رجله على انقياره تمكن منها ويقوم ولكن الاجاء على على جنب الاثر ان كان اسرا للذابح والا فعلى الايمن ولم ولم اجد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من وضع رجل ارجله فان اجد المصاوي صاغني دليل الاردا وصرح لنا ولي في شرح المهدد أن انه يستحب الا أن يمسكنا بعد الذبح مانعا لهن من الاضرار وابدى المعاصرين حكمه فيه صادقه وامها وعدم استكانها لان عرفت هذا ذير في هذا الدم ويخرج من الجسد رابعا استكمال قتل الحقول والمري والوجي خاصا يحتمي من الذبيحه لان لكل ما يراه عند تدفين سوره الركاعي بسوره الركجاء بل من سوره الركاعي وان مال سقي بقوه ونحمي ذلك ونحمي ان يذح هذه الاله الكله او نحميها مما يزيد فيه لامها بلا حاجه وان يفرغوا بها او يسحقها قبل ان اموت فاركن ان يوارثك ان يوارثك حين ان عن الذبيحه عند سحرها اي صمنها ثانيا من اغير تشوير باب قول بسم الله عند ذبح الاضاحي ونحوها مما يقره كاملا أن يسمي عند ربح الرحية من هي له سواء كانز الرحية لنفسه أو لأوله فيقول باسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فلان ابن فلان وأما مسك رهر الرحية وترديد اسم من هي له كما غلوه كفول من العامة فلا أعلم له أصلا من السم وعلى هذا فلا ينبعي فعله وإن دبحها ونوى من هي له بدون تسمية أزاد خاصه اني املى أن دعاء انذاك الذي قبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول بسم الله اللهم تقبل محمد وعلي محمد ومن امه محمد ثالثا الذي يمشي على المدح يشتني من اراد الوثيه من اخر شيء من ساره او ابطاله او بشرته منذ قرص الحجه حتى الى حوض حياته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لازم نحتاج الى اخر شيء من ذلك مثل ان انكسر ضفره ويوليه فله قص او يكون في راسه ضرر محتاج الى قصر سارمه فلا باس بالقص لانه ليس باعرم لانه ليس اعرم من المحلم الذي اباح الله حلق راسه للاده والحكمه من النهي عن اخذ ذلك انه لما كان المضحى مشابها للمحرم في بعض امال النسك والتبرع الى الله بذبح القرابين قرر يابا احكامه لتجنب هذه الاشياء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وهنا اذكر رن فيها على مساله هامه وهي ان بعض الذين يذهبون الى المسجد النبوي ينورد سفرهم إلى المدينة زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهذا شهر منهم والذي ينبغي أمين للإنسان الوصول إلى مسجد النبوي ليسل فيه لأنه إحدى المثال التي تفد الرحال إليها كما أن بعض الناس يقفون عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويجهون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والذي يدو غير الله عز وجل مشرك بالله تعالى سفيهم في عقلها لأن الله تعالى يقول ومن أظن من يد ومن دون الله من لا يسجب له إلى يوم القيامة وهم عن جعائهم وآخرون والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أمره الله تعالى أن يقول قل إني لا أن يخلق الضررا ولا رشدا وأن يقول قل لا أنزل نفسي نفا ولا ضررا إلا ما شاء الله وأن يقول وأن يقول قل لا أقول لكم انهي خزائل الله ولا أعلم غير ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا لما يحيري فمن تعال أغير الله فإنه يشك بالله عز وجل ومن يشك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومغاه النار ومال الظالمين من أصار هيا أخي المسلم كيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى وهو لا ينبك لك وهو ايضا رحمه الله دائما فغرا ولا رصد ولا مكره ولا مكرب ربنا وكثر توعه الله عز وجل ان الذي يجود من تبع الى دعاه واخذ السر واسال الله تعالى ان وفق اخواني المسلمين لمن يسر في دينهم حتى يكون بها لو شيء افضل ما في اول الشريعه الى كتابه الصوفيان الاحكام المتعلقه بالسفر مفصله الاحكام المتعلقه بالسفر تتمنى الحج لا بد له من السفر قال هو نصي السفر كان من المهم كان من المهم ان تتنمن ان بعض احكام السفر بولا فالسفر احكام متعلقه بها اهمها ما تسلب الصلاه وتلخصوا فيما يلي اولا الاستخاره فالمستافر يجب عليه ان يتفخر بما ان وجد عليه ان وجد في ان وجد في وجوده وراسه قل لما جبس تلمس عيونه طيبا فمسح وجهه ويديه منه فاضرب العربه ضربه واحده ثم امسح وجهه كله وكفيه من اطراف اصابعه الى كوعه وهو نفس كف يده اليراه فبذلك يكون اسهل طهاره كامل لا تنفقد الا بموت الا بما تنفقد به طهاره الماء او وجهه منه اذا حصل اذا حصل على المسافر جنابه ولم يجد الماء خًمم فارتفward جنابته فإذا و جج الماء عاد كوي مجمده ووجد عليه الاثصان وإذا أحدث بذوله أرغائه ولم يجمر الماء خ pontًم فارتفى حدثه فإذا و جج الماء عاد حدثه ووجد عليه الماثر لحديث الصور القيّب الولير ال concentل وإن لم يجد الماء عشش همين فإذا وسضر الماء فل يتق الله ولمسه بشرتك وفيحديث آخر قureau المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح والمسافر يمسفر على القيد ثلاثه ايام جلاياه اصلاه المحيم فانه يمسح يوم وليله فقط يعني في طهارته ثلاثه ايام فالمسافر يصلي الصلات الغذائيه وهو الظهر والعصر والعشاء والاخرى ركعتين فقط من حين يخرج من بلده حتى يرجع اليها سواء انطارته منته سفره انفصلت هذا صحيح البخاري يعني انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه يعني في حجه الوداع وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه فقال انس بن مالك رضي الله عنه اقمتم بها صيام وعلى اقامه بها عصرا وذوال يضيف عن عائشه رضي الله عنها قال فرب الله والصلاة في بربه هاتين ركعتين, ركعتين في الحر والسفر فهي كذا صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر وزيد فيها في السرعه صوره الصلاه ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فصليت اربعه وترك الصلاه السفر على الاولى والمسلم فشاركت بالصلاه السفر على الخليفه الاولى ولم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره مره واحده والمرصد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم سفره ولا مرت واحده ولهذا ذهب كثير من العلماء الى ان قصر القران قصر المسافر الصلاه الرباعيه الى ركعتين امر واجب لله جل جلاله وهذا صحيح بالتصريح انا عبد الرحمن بن ماذيك قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بما اربع ركعات فقل ذلك عبد الله بن سعود رضي الله عنه فسترجا ثم قال صلى ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ركع من ركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه من الركعتين وصليت مع عمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الركعتين رايت حد من اربع ركعات ركعتان متحدرتان فكأن ابن مسعود ضي الله عنه جعل عثمان عثمان قبي الله عنه من المصائب حين استرجع له وديم أن سمة النبي صلى الله عليه وسلم وسافده على فلافه وقد كان عثمان ضي الله عنه يأثر في منا ست سنين أو ثمانية سنين من شلاته ثم أتم كما في فهوح نصدم من, من حديث ابن عمر ربي الله عنهما أنه قال خلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنام صلاة المسافر وأبو بك وعمر وعثمان ثمانية اوقار ستة سنين وكان اتمامه لتأوين الرعاه رضي الله عنه وكان اتمامه لتأوين الرعاه رضي الله عنه واختلفت الاثار واثار العلماء في ذلك التأوين اما اذا خل المسافر خلف الامام الانتن فانه يجب عليه اتمامه جاء صحيح مسلم من أن يصف بسلامه الهدى قال سأل ابن عباس رضي الله عنهما كيف يصلون إذا كنت منكر إذا لم يصلي مع الإمام فقال رفعتاي سنة أبل سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فذو ايضا عن ناس ان كان ابن عمر يصلي مع الإمام صلى أربع واذا صلى وحده صلى ركعتين ولهي بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الايمان مسمى وهمين قوله رسول الله عليه وسلم سماع تقف فصلوا وما فاتك فاتمي يا اما عما جمع المسافر بين الظهر والعصر ايضا المغرب والعشاء في سنة حيث كان على نحو السيد اي حيث كان فائرا كما في صحيح البخاري عن اباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على نحو السيد ويجمع المغرب والعشاء اما اذا كان مناجرا في السنة ان لا يجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع ضمرا يا اما كان مافرا وإن جمع ثلاثة لا يسمي من إذا احتاج إلى ذلك لسؤل النهجي أو رأي من يستيح فيه وفي الصحيحين الحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خدة ثالثة بالأبطح لمتة قال أبي جحيفة خرج بالهاجرة يعني شدة الخارج إلى البطحة توضى ثم صلى الضرب ركعتين للعصر ركعتين الحديث وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جدير عن ابن عباس ظلي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرها في غجوة تذيك تجمع بين الدهل والعسل والمغرب والعشاء قال سعيد فقوتل ابن عباس من يحمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته والمسلم عم عاد بن جدير ظلي الله عنه نحن مكماما ونعنى يحرج أمته ويضعها في حرج وذيك சண்ட في صلاه المسافر النافله فالمسافر يستعيره ان تقي بالنيات لكيان تقي النيت فيصلي في صلاه الليل والوتر وصلاه الضحى وتقيه الست والصلاه الخسوف وفي صحيح ابن خزيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجلت الثور واخرنا غدا فيصليها في ثلاثه ثم يسلم ثم قلنا يلبث حتى يؤذن العشاء يصليها ركعه ثم يسلم ولا يصلي فداد العشاء يعني فصل حتى وطول جوف الليل فصحى عني ان سايت اني ساري ترى كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريقنا فلما خشي الصبح نزلت سأوثر ثم لاحظته ففوجئ فقال اني كنت فاخطرته فقال انا سلكت في رسول الله ورث الحسن قلت بلا والله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر على البيت وفينا ايضا عن اصحاب ابي ليلى قال ما اشترى احدكم انهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الله انه انت انها خلدت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها وهي في مكه صلى ثمان وركعات وفينا ايضا عن ابي الاثرب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يدخل حتى يصلي ركعتين وفينا ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها رضي الله عنها في قصص ثلاث خسور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينفس فاني بموت أحد ولا محياته فإذا رأيتم بهما يعني من خسفين خسفين إلى السلاة وهذا محيثان عاما لم نفس النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وقتا دون وقت ولا إقامة دون سفر وفي صحيح بخاري عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل التطوع وهو راكب في غير الكبلة وقال في التطوع تحت من الجنس وتحت من الاستغراء ويعيد الثاني ان الاسدى بقع التطوع بالموافر على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه ولما لدي الدليل على ان افد تركه لما نعلم دل في اراتبة الظهر والمغرب والعشار اجل صبيح مسلم عن حسد ابن عاسم ابن عاسم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صاحب ابن عمر في طريق مكة قال صاحب ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر رفعتين ثم اقبل واعتبر مع حتى جاء رحلو وجلس وتلا منا سبحانه من صفاته المثرى حيث صلى فرانا القيام فقال ما يصنع هؤلاء ليسوا يسبحون يعني يصلون مثله قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يا ابن اخي وابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر فالمجد على رفع صوي حتى قدمه الله ورى مسهى نادي بكني عمر بن الاعمان ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لك في رسول الله اسوه يا صدق من حديث يوسف جميل المغرب والعشاء ما رد علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي راتبهن والمراد بما رضي الله عنه ان هناك قول لو كنت مصدح الاثمنت اي لو كنت متطوعا بما تكل من جزءه ركعتين فضاعته الاثمنت بطريق انه صح عنه رضي الله عنه انه كان يتطوع على راتبتهن وهو علىها ليخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها من تراجم البخاري رحمه الله صحيحه. في صحيح باب من من يتهاون في الصلاة ويفر الصلاة ويخذلها وباب من تطوعة السفر في عائل بجد الصلاة وقبلها اما راتبة الفجر فيصل بها حضرا وسفرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافذ اشبت تعاهدا منه على رفعته الفجر ولم يكن يدعه ما ابدا كما في صحيح البخاري عن عائشة بجي الله عنها وفي صحيح مسلم من عنادي القتابة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت سكتبونهم عصرات الفجر حتى طلعت الشمس وان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله عليه مره فصاح عن كان ثم نزل فتوضا ثم ادى الى الصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى اداه فسمع كما يسن كل ولو من ولهذ الحديث ابي هريره رضي الله عنه ومن ما اطلنا كلامه في تطور المسافر في تطور المسافر بناتله فان بعض الناس يرى ان لا تطور على المسافر مطلقا وان التغير من هذا القرن ان من لديه الله دليل انه لا في ادراقه بس ظهر والمغرب والعشاء وما عدا ذلك من امور المواثيق على مسؤوليه والله موثق والامر المسافر ان تقبلت السفر وهو على راح مركوبه حيث كان وجهه وانما تلاجهه القبله فصرحه البخاري وان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في محمل المسجد فاذا اراد المصلي المكتوبه يعني الفريده ما ظله استقبل القبلة ومن احكام السفر انه لا دعى ان يكون مع المسافر رفقه من النساء وسط ومن احسن السفر انه ينبغي ان يكون على مسافر رفق والانساء لده الحاجه فلا ينبغي المسافر رجل وحده الا لحاجه او لساحه دينية للذهاب في سبيل الله ونفسه وقد صحيف الخارجي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس ما في الوحده ما اعلم ما صار راتب رجل لوحده ولا نتابع استماعهم ما يسكت تسلمهم وامامهم حتى راختاروا صلى عليه تلاف في حادث او غيره ولم نحكم الصبر اما لا يغني المراه ان تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيدا ام قريبا وسواء كان بالحج ام غيره وسواء كانت شابه جميله ام عجوزا سوفاء وسواء كان مع اهل نساء من اقاربها وصاحباتها ام لا وسواء نزل على الضن سلامهها ام لا وسواء كان ذلك في طياره ام انت او غيرها والصحيح هل الحديث من اباصره رضي الله عنه على صنم النبي صلى الله عليه وسلم يا ياقوب لا يحل ان رجل امراه الا ان هذا محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي فرجت حاجه وان اختبئت في هذا الوقت هذا وقذا فقال النبي مع صلى الله عليه وسلم فخذ مع ذاتك فاتلق النبي صلى الله عليه وسلم انه يعصر المراه بدون محرم ولم يحل له سفر من دون سفر ولا دينراه دون عسر ولا بحال دون حال ولا يستحضر الرجل عن امراته خالد بالغ على العم وعال الاخ والد والمحرم زوج المطر وكل من يحرم عليه كفاه تكون مبدا بقرابه او رضاع او مصاهره ثم احرم من قبل قرابه او رضاع او صداق ان ابي وام على ولي ابن النجل والاخ ابنهم والنجل وابن الاخت والنجل والام على والخال وان على والمحارم مما مس مقام مسافر الارباع ابو زوجت مقتى وان علا وابن زوجت المرأه وان نزل وزوج بنت المرأه وان نذلت والرضاع زوجت ام مرأه وان علا وصلت ان يكون قد دخل بها ويشترط ان يقوم المحرم بارغ عاقلا فالصوي والمجنون قالك سياني لا يكفي عنه محرم لأنهما لا يستطيع عن الدخاء عن أفسهما فضلا عن غيرهما وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحد لأنها لا تستطيع إليه سبيلا وأخيرا إليك هذا الصرح التسلي عن كيفية أداء مناسك الحج الإحرام بالحج إذا كانوا المكترية وهو اللون الثامن من ذلك الحجة احرم من ويض حجة بالحج من مكانه الذي هو نظر فيه ولا يسمى ان يرهب الى المسجد فوحينا منه لان ذلك المرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فيما معلمه كما صح حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقيموا حلالا حتى واذا كانوا محترين فاهلوا بالحج ان حديث والمسلم عن ابي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخلنا المحمره واتجهنا الى منى فاهلنا من الاطبح واننا اهل من الاطبح لانه مك... لامه صار مكان نزوله وافعلوا اند احرام الحجتنا وافعلوا اند احرام العمره يا فاسلو يا طيب ويصلي سنه الودي توجل بالحج بعدها وصفته للغار وتكلته بالحج وصفته لمنى لمن رغب الا ان هذا الحج يقوم لدبيت حجا بدلا لبيت عمر ويشرط ويستلزم ان ويستلزم ان محله حيث حدث ان كان خائفا من عارض الماء من, من الاسلام نسكه والا فلا شرك الخروج جميعا ثم ياخذ الى منى فيصلي حدو بالاصول النبي بالرشاء والفجر والفجر افتننا اليوم جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى كذلك وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بحضرته والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين وابو بكر عمر واسمان يا عثمان صد جنة خلافته ولما كان صلى الله عليه وسلم يسمع في مناصرفين بين الصلاتين في الظهر والعصر او في العصر في... او في المغرب والعشاء ولو فعل ذلك لم نكن كما مدرسون في عركاتهم السلف واقصر اهل مكة وقوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلي الدم في حجه الوداع في هذه المسائل ومعه اهل مكه ولم يأمرهم بالاتمام ولو كان الاتمام واجبا عليهم لامرهم لا به كما امرهم به اعماله فينا قال لهم اتموا يا اهل مكه فاما قول صف عند الوقوف باره فإذا طلعت الشمس من جهه المتاه فيسار مننا الى عرفه فنجد بما رسائل الديار ان تيسر له الا فلا حرج عليه لان النذور بما نهى سنه لا واجب فاذا طلعت الشمس صلات الظهر والعصر فاتون ركعتين يسمع بالهما جمعه تقديم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن حبيب جابر رضي الله عنه قال يا حماره عن النبي صلى الله عليه وسلم مد قبضه من سائر كبده بنمره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى عرفه وجر القبه فقدرت ان يذهبوا منرا كنظر بها حتى اذا غابت الشمس امر بالاصواء فركبوا لها فعابوا من الوادي فخطر الناس ثم ادنا ثم قام تصلى الظهر ثم قام تصلى العصر ولم يصبر لهم شيئا ثم ركض حتى ات المنقذ فجالب مناقه الاصواء والاستغفرات وجاء احد المسافرين يجيء ويستقبل القبلة فقام نظروا بالوادي حتى غربت الشمس الحديث والقصي جاء من يعرفه باهل مكه واولها وانما كانت جمع جمعه في يتفرع الناس للدعاء ويقف الناس على منازلهم فالسنة للحاج ان يتفرع في اخر يوم عرفه للدعاء والدعث والقراءه ويحرص على الاذكار والادعية الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها من اجمل الادعية وان فايها فاقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك سلاتي ونسكي ومحييانا ومماتي وإليك ربي مآبي ولك ربي مثواي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشطات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم إنك تسمع كلامي وتراني وأعلم سرري وأعانيتي لا يقع علي سوء من أمري املأ باسم الفقير المستر في المستجير الوجه المشرف المكرم المعترف بالذنب اساله مسرفا المسكين واعتهل عليه انتهاء المجمد الجديد واتوكل على اصحابه القريب من خبات تضاربه وذالت لك, لك عيناه ودللت جسده ودار الملك انفه اللهم لا تجعلني بدواء رب شقيا وكن بي رفيق الرحيم يا خير المسؤولين واخر نفع اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً اللهم سهل صدري ويسر لي امري اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر مني وشر ما وجدت به رجاء وشر دوائتي الدهر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة واقينا عذاب النار اللهم اني ارمتك استعذ بك من كان تراقب رحيم اللهم اني اعوذ بك من كيد الافاعي ومن شر القضاء ومن شنات الاعداء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن قال كما يوجد من مرجع وقال عيدوني غلبة الرجال واعود بك من ربط الى ارض النور واعود بك في الدنيا اللهم انيا وربك من المعصم والمغرب ومن شرفات الغنوص واعود بك من شرف الخطر اللهم استعنني بخطايايات النار والبرق ونقي قلبي من الخطايا من الخطايا كما نبقيت الثوب الأبغة من الدلس وباء الدلم وبين خطايا كما دعك بين مسجد والمارد فالدعاء يوم عرفت خير الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفت وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا عباه إلا الله وحده لا شيء له له الملك ولا الحمد وهو على كل شمين قدير والدعاء نشهد الابيات الوالد في ابى بسم الله صلى الله عليه وسلم دعانا ما عرف من ابيات مباح ودعانا منيد لنفسه من, من, من الدنيا والاخره ويجب ان تكون حاله جاه المستقبل القبلة وان كان جبل خلفه او يمينه او شماله لان السنة استقبال القبلة ورفع اليد فان كان في احكام في احكام نامي اختلف عن السنين بحديث وصامه بن زيد رضي الله عنه قال كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعرف فرفعوا به يده ثم يتبه ناقته فسقط سطامها فتناول السطام بإحياء يديه وهو رافع يده الأخرى طواه النسائي وينفر الافتقار والحادثة إلى الله عز وجل وينح في الدعاء ولا يستطع الإجابة ولا يعتبر في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو ما لا ينفر قدر فقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب ما تديه والذي يضمن اكل الحرام فان اكل الحرام من اكبر ميان من الاجابه وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ابيغ لا يقبل الا طيبا الحديث وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر اسف اخبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وماعنه حرام وماشبعه حرام ومن لبس حرام وغذي بالحرام كانه استجاب لهذا فقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم اجاده من يتعدى للحرام ويلبس الحرام مع توقف اسباب القبول في حقه وذلك لانه يتعدى للحرام واذا وقر له ان نقص في نقه النبي صلى الله عليه وسلم انك استخراص وافضل والا وقفت ما يتسبل له من عرفه فان جابر بن عبد الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في حالكم وكان اجتماعنا على عرفات كلها موقف ووقفتها هنا وجنب يعني ميدلته كلها موقف اه يا احمد بن مسلم ويجب على راكبي جيرهه ان يتاكدوا من وجودها وقد نُسبت عليها علامات علامات يجدها من متطلبها فان كثير من حجاجها هوان جدا فلا تسن خارج حدود عرفه جهلا منهم وتقريرا غير علم وهاولى المدينه وقتصاريج حدود عرفه لاصلاح حد. الحج لان الحج عرفه بما رواه عبد الرحمن بن عامر يا عمرو ان الناس من اغلاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوات من عرفه فسالوا كما مر مراد منادي الحج عرفه من جاء لا فجمعه قبلته قبلته ال فجر فقد ادرك ايام من ثلاثه ايام فمن تاخر في يوم الثلاث معلي ومن تاخر فلا اسم عليه وارده رجلا من ابيهم وما وخمسه فواجب العنايه بذلك اي تواتر للتاكد من حدود عرفه لانهم يهمني جدا حتى يتيقن الانسان انه داخل حدودها ومن وقف دعرة تنهارا وجد عرض دقاؤ إلى غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال بيتأخذوا عن مناسككم ولأن الدفاق بالغروب من أمار الجهدية التي جاء الإسلام المخالفتها وين تبقى وقت موقف دعرة فإلى طلوع فجر يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ليلة جمعي أبطو الفجر فقد أدرك فإن طلع فجر يوم العيد قبل أن ينتد عرفه فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حدثني حادث فنحل لي حيث حدثني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن لما تشترط فإنه يتحلل بعمره يذهب إلى الكعبة ويتوخ بالبيت ويسعب المصطفى والمروة ويحذر وإن كان معه هج جابحه فإذا كان العام الحادم قضى الحج البيثات هو أهدى هجا فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لما روى عمالكم ثم يوطق ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر ابا ايوب ويهدار ابن الاسود حين فاتهم الحج فات يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجع عاما قابلا ويهدئ فمن لم يجد تسليان ثلاثة ايام بالحج وسبعة الى رجاع الى اهده المدينه من الذروه ثم باب العروبه فهو واقف بعرفه الى مزدلفه يصلي جه المغرب والعشاء يصلي المغرب ثلاثه والعشاء ركعتين وفي الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه فنظر الشيت فباله متوضا للمسوا والوضو فقيل يا رسول الله صلى الله عليه قال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة تتوضع فأسرع يدوه إنه طلمت الصلاة فسل المغرب كما أنا فكل إنسان بعيره في منزله كما طلمت العشاء فسلاها فالسنة للحاكي أن لا يسلع المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة اكتباعا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخشى خروج وقت العشاء بمنتصة الليل فإنه يجب عليه أن يسلق قبل خروج الوقت في أي مكان كان ويديه بالمزدلفة ولا يسلم دينا بسنها ولا غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع اي دمجه دفه ولم يسبق بينهما شيئا ولا على اقل كل واحده منهما وفي فهم المسلمين حديث عكاذ بن ابي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مزدلفه تصلي من المغرب والعشاء بادانه واحد واقامته ولم يسبق بينهما شيئا كما قد حتى بالغ وهذا وجوب الضاعه بين الجار ونفسه اي فاعم من ذلك تبديلين في اخره يا عباد الله الذين يصومون من الفجر حتى المغرب ويستحب من الاستيقاظ في اخر الليل بما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعى ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر في سحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السحر حليم الحديث من عمر رضي الله عنهما أنه كان المؤد مضاعف تعذيه في فيقفون عند المشأل الحرام بالمزدفة بليه فيذكرون الله ما ضاء لهم كل ما يبقون فمنهم من يقضمون من لثلاث فجر ومنهم من يقضمون بعد ذلك حيذا قدموا لما وجمرة وكان ابن عمر ليقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ما شرع الحمد لله تعالى الذي حين يقام من الليل حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت استيقظت في السوده رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجداف حتى هو قبله وقبلها بنات الناس وكانت امراته خائطه فادنى نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا حتى اصبحنا قدها قدنا بنفسه فكان اكن استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استذنت سوده فاكون ابس فأكو فاكون ساكون افتى وران وران اكن استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استذنت سوده فاكون ابس باسمه واحب الي من مفروح به وفي روايه انها قالت فليتني كنت استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سوده جل الله فجرا المسجد الحرام فاستقبلوا تجافى رحم الله وقدره وهللوا وجاء بما احد حتى يسجدوا والا من فيا استقبلوا الذهاب الى المسجد الحرام تعافي مكانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها منا وتمى كلها موقف اكثر الجامعات النجوم فيها ينصرف الحاج المقيم من مزدلفه تقبلوا الشمس ان كان في جهه الؤي والذكر فاذا وصل يمارس الحاج منها عمد المواقيت او علم رمضان رمضان لاقده وهي الجرمه الكبرى التي لا تلمك في منتها منها خالق سبع حسايات مثل مثل الخبز اكثر من اكبر من, من الحمصه قليلا ثم رمى من الجمره واحده من بعد الاصراء ويرمي من باب الياض انتى الله فجاءت حسابك اي يساره ومن اي يمينه وحبيب بن مسعود رضي الله عنهما انه انتهى انه انتهى الى جمره الكبرى فجاء البيت اليساره ومن اي يمينه ورمى بسبع وقال ما تبى رمى لذي نزلت عليه سوره البقره متفق عليه ويكدر مع كل حصاب فيقول الله أكبر ولا يجرد جميل بحصاب كبيرة ولا بالكتاف والنعان فيرمي خاشعا خاضعا مكدرا لله عز وجل ولا يفعل ما يفعله كفور من الجهار من الصياح واللغة والصد والشكل فإن رمى الجماد من شاعر الله ومن وعبد شاعر الله فإنها من تقوى القلوب وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ما جعل التوافض البيت وبالصفى والمروة ورمى الجماد لغطانة الكلام وعدا ينتظر الى جنات الجنتين وقيه سوريا اسمان ونسب من اعوذ بالله جميعا ثم مدابجنا سيار به الحجر كان اعذب او يستوي فيذبح وقد تقدم اي يستريح يذبحون ثم, ثم بعد ثالثا ثم بعد ذبح الحديد يحلق راسه وان كان رجلا او اسره والحلق افضل لان الله تعالى قد جنه في قوله محلقين رؤوسكم مقصرين ولان النبي صلى الله عليه وسلم فإن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ان فاء الجمره فرماها ثم اتى منزله بنمره ثم قال للحلاق صد واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يقيم ما تراه المسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحلق مد الرحمه والمقصر ثلاثه وللمقصرين مره ولان الحلق ابلا تعليم من الله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر راسه ويجب أن يكون الحلق أو التأثير شاملا لجميع ذأس لطوله تعالى المحلقين الرئيسة كما متأسرين والفون المذاهر إلى ذأس يسمن جميعا ولأن حلق بعض ذأس دون ذأس منهي من عنه شرعا لما في الصحيحين عن نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزى فقير من نافع من القزى قال أن يحلق بعض رأس صديقي ويسرق بعض وإذا كان قدر منه ينعمل لم يسح أن يكون طربة إلى الله عز وجل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسي تعبد بالله عز وجل وقالوا بتأثروا عني ما يسككم وأما المرأة فتقصر من أدراف شعرها بأذي أنملة فقط وإذا قام المصدر حل له جميع محظورات الاحرامنا عند النساء فيحل له الطيب واللباس والعصار والعطور وغيرها من محظورات عند النساء لقول عائشه رضي الله عنها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليحرمه قد احرم وله هي قبل ان, أن يطوف بالبيت متفق عليه لفظ مسلم وقوله كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد احرم ويوم النحى قبل ان يطوف بالبيت طيب فيه مسك ولا يوقف الحل على توبته من الاساءه كلها فالاداره من جمره وحلق او احصر حل له كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء اذن التوافق الدو شوه توافق زياره والوفاه يقوله تعالى ان لا تقوت تتتوي واللوفن يرحموا لا توفوا بالبيت الاخير وفي سنيد مسلم عن جابر رضي الله عنه يوسف حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب فافاد البيت فصلى بنفته الدو الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافادنا يوم النحر الحديث متفق عليه وان جاءنا متفقا عن عاده السيده او لان سعيه الاول كان بالعمره فلازمه اتيان بيسائر الحج وفي الصحيح ان عن عائسه رضي الله عنها انها قالت طاف الذين كانوا اهلوا بالعمره بالبيت وبين السقا والمروه ثم حلوا ثم طافوا دورا اخر فادا فتوم بي حجهم وأن الذين جمعوا الحج والعمر فإنما قاكوا طوافا واحدا وفي صحيح النصف من أنها أنها قالت ما أتم الله حج أمره ولا عمرته لن تفتين السفا والمروة ذكره بخاري تعليقا وفي صحيح بخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قالت مما أمرها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية التروي. أن نهل بالحج فإذا فرعنا من المناسب تُعنى فتُفنى بالبيت وبالصدق فاو المروه واتم حجنا وعلينا الهدي ذكر البخاري في باب قال صلى الله عليه وسلم ان اهل حال منى بالحرام والذي كان يقين كان في صدر الانصار حين كان استعاد الطواف القديم ان يعيد السلامه المكره بقول جابر رضي الله عنه كما في المدينه صلى الله عليه وسلم ولا اصحابنا فوا المروه الا طواف واحد الطواف الاول طواف مسلم وان كان لم يساجد على الست لانه لا يثم حد الا بما كما صدق عن عائشه رضي الله عنها واذا طاف اطراف الافاضه وسار الحج بعده او قبله ان كان مذهبا او قالما فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع محظورات بنا في الصحيحين عن ابنهمما رضي الله عنهما لصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كن نحر هجه من النهر وافار قطاط بالذيت ثم حل من كل شيء حرم منه والاخر تركيب هذه لعمال كمان واحد رمجنا في اقده مين رمع دبق الهدي ثلاثة الحلق او التأخير اربعة التوافق ثم السعيد ان كان متنجعا او كان مفردا او قاربا ولم يسعى مع طوافق اجوم لان النبي صلى الله عليه وسلم ركبها هكذا وقال لتأخذوا عني من يسوفكم فان قدم بعضها على بعض هلبك في حديث ابن عباس ببي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قول له في الدبس والحلق والرم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه ولبخاري عنه قال فان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ومن ناحيه منا فيقول لا حرج فساله رجل فقال حلقت قبل ان اقبل ان ابدا قال الدحو لا حرج وقال رميت بالماء مسوج قال لا حرج وتسمع المسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقليم الحلق على الرامي وعن تقليم الذح على الرامي وعن تقليم الاظافه على الرامي فقال المرء حق ولا حرج قال هما رايته سئل من عن شيء الا قال له ولا حرج وإذا لم ييسر له الطواف امه الريح كاد تاخيره والاولى ان لا يتجاوز به ايام التشريق الا من عذر كمرؤ المحيض والنفاس النبي تدين ما ورم من الجفر ومن الجمرات ايام التشريق يمكن الحج في منى من بقية يوم العيد وايام التسليح ولا ولا يليها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكف فيها هذه الايام والليالي واجله منى في الليلة عشر وليلة عشر وليلة عشر من الليله ال11 والليله ال12 والليله ال13 ان تاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم ذات فيها وقال لا تاخذوا عني مناسككم ويجوز ترك النبي ويجوز ترك النبي ويجوز ترك النبي ما ادري متعلق بمصلحه الحج او الحجه مما استفيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي بيت بنا اي بيت نمسك ليالي منا من اجل استقايته فادن له وان عاث مني عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لروائل ابن في بيته ان امنا الحديث رواه الخمس وصححه الترمذي ويرمي جمرات ثلاثه في كل يوم من جمرات الثلاثه في كل يوم من ايام التشريق كل واحده بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ويرميها بعد الذواق فيرمي الجمله الاولى التي كلمه بها الشيخ ثم يتقدم فيسفل فيقوم مستقلا القبلة في قياما طويلا قادر ذات عن يديه ثم يرمي الجمره الوسطى ثم ياخذ اليد الشمال فيسفل ويقوم مستقلا القبلة قياما طويلا فيده وهو رافع يديه ثم امرنا سنه العقده في الثمره ثم امر من جمع العقده فان صار ولا لقيت عادها هكذا رواه الطواه والبخاري وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك واذا لم واذا لم ييس له في قيام بين جماعه فوقف قدماه ييسر له ليحصل له احياء ليحصل, ليحصل له احياء هذه السنه التي تركها اكثر الناس اما جهلا او تهاونا ولا نبري ترق هذا الوقوف فتضيع السنة فإن السنة كلما ضيعت كان فعلها أوقف بحصول فضيلة العمل ونشر السنة لنا الناس وظن في هذه الأيام أعمي أيام التشريقي لا يجوه إلا بعد زوال الشم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقد قال لتأخذوا عني ما سوفكم فعن جاء ابدا رضي الله عنه قال قم النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحي ضحى وأما بعد أغيذ ذالك الشم سواه مسلم وهكذا كان صحابه رضي الله عنهم يفعلون ففي صحيح البخاري رضي الله حافظ ففي صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل متى رمي الجمار قال كنا نتحينا فاذا جالت الشمس رمينا ولو كان رمي الجمرات في ايام التشريق قبل الزوال جائزا فساله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر الامه وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين عمرين إلا اختار أيسره ما نال منكم إثما فلما لم يختر الأيثر وهو الغمي في أول النهار علم أنه إثم وإذا لم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحد فهو بالخيار إن شاء بقي فيهناً باليوم الثالث عشر ولم الجمار بعد الزوال وإن شاء نفر منها لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والتأخر أفضل لأنه في المبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا من حيث يحسب له النبي ليلة الثالث عشر ورمو جمار من جونه لاكن اذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل في غيره ان الله سبحانه هو قال ان شاجل في يومي غير التاجل في اليومين ولم يلقه فاذا كان في اليومان فقد انتهى وقت التعكير واليوم ينتهي غروب واليوم لن ينتهي غروب الشمس وهم وقت يعنى فيه ان عبد الله بن عمر رضي رب الله عنهما كان ييقن ان غربت لو الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمن لا ينفر حتى يرمي الزمار من الغد لكن إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب النفر ويسد رحله فيتأخر قروبه من من بسبب الزحام الثيارات أو نحن ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت السمس قبل أن يفرد من منه وهنا عقف قليلا لأنبه على خطأ يفهمه على خطأ يفهمه فهمه بعض الناس وهو قوله سعال فمن تعجل فيه يومين فلا اثم عليه حيث دنوا ان اليوم الثاني هو اليوم الحادي عشر ودنوا ان اليوم الاول هو يوم العيد وليس الامر كذلك وان من اليومان اليوم هما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر الافتنابة في الغم ظن جمار يسلكم من مناسك الحد وتجئ من الاجزاء فيجب على الحاج ان يقوم به بنفسه ان استطاع الى ذلك سبيلا سواء كانت حجه فريده ام نافله بقول الله تعالى واف من الحج والعمره لله فالحج والعمره اذا دخل فيهما الانسان فالحج والعمره اذا دخل فيهما الانسان وجب عليه اتمامهما وان كان نفلا ولا يجوز الحاج ان يوكل من يرمي عنه الا اذا كان عاجا عن ضم بنفسه لمرض او كبر او صرل لاونها فهو يوكل من يثق به فيوكل حينئذ فيوكل حينئذ من يثق بعلمه ودينه يرمي عنه سواء لقط الموكل الحصى وسلمه للوكيل او لقطها الوكيل ورماها عن موكله وكوشيه الرمي في الوكاله ان يرمي الوكيل ان نفسه اولا فتا حسيات من يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه من يليه هي عينية فقط او الميجه والله جميعا اقاموا الليل الا قوم من سامع ان رمى جمرات في النهار فلم يكن احسن من الزحام فانه لا باس ان يرميها ليلا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم وقت انتهاء فدل هذا على ان الامر في ذلك واسع ومن شاهد احوال الناس ليلا وشاهد ما يجدونه من مشقه وتعب في قول مناما جميعا لمن كتب الكثير من كتب في, في يوم واحد او قرا نصف يوم واحد علما ان القول بجواز قمي ليلى لا بد منه بما في ذلك ما يخصه على المسلمين في امر لم يرد به دليل السنه للخلاف إذا نفر حاتمنا منه وانتهت جميع اعمال حجه واراد السفر الى بلده فانه لا يحد حتى يطوف بالبيت للوداع 17 طفا لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع وقال و قال لتقوى عنا من نسككم ولانه صلى الله عليه وسلم قال بانخر احد من حتى يكون اخر عباد البيت وعلى هذا فواجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء فلا يجدوا دقائقا بعته من مكه ولا اكتفاء بشيء الا ما تعلق باغراض السفر وحوائجه وحواجزه كسبج الرحل وانتظار الغفره او انتظار السياره اذا كان قد وعدهم في وقت معين اتاخروا عنه ونحو ذلك ثم ما كان يريد الى غير, غير مالكه وجب على رجل العارف الواقف واكون اخر عبود البيت وهنا ننبّه على ان مثله بعض الناس حتى اذا مجموعه حلون الثاني عشر او حلون الثالث عشر منها فاتولون الى الوداع ثم يرسلون الى منا فيرمون جمرات بعد الزوال ثم يهاجرون الى بلادهم وهذا ما يحدث لانه لا فعل ذلك لم يكن اخر عاده بالبلد بل كان اخر بل كان اخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَتُبْ طَوَفِ الْوَدَاءِ عَلَى الْحَائِرِ الْمُسَسَلِ لحديث من عباس رضي الله عنه ما قال إِنَّ لَنَّاكُ أَيَّكُنَ آخِرَ أَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ فُفِّتَ عَلِيْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت حارث صفية جن فخوين بعد ما أفارت عن عائشة فذكرت حيرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثهناهي فقلت يا رسول الله انها كانت قد انها قد كانت افارت وطافت في البيت ثم حارت بعد الافاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنفر والمفصاول الحائط لان الطواف لاصق من هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين